الان لغتنا الخالده لغتنا الخالده ان اللغه العربيه من الدين وتعلمها فرد واجب على المسلمين يرفع الله قدر من دافع عنها ويعلي شان من علمها بها يفهم كتاب الله عز وجل وعن طريقها تفقه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدم اللغة العربية هدم لهذا الدين والصد عنها صد عن هذا الدين والقيام بها قيام بهذا الدين وممن جعل اللغة العربية قضية له تنافح دونها ويدافع عنها ويدعو بها وإليها فضيلة الشيخ العلامة أبو عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى وذلك في برنامج لغتنا الخالدة لغتنا الخالدة إن الحمد لله نحمده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 وكل ضلاله في النار أما بعد فكتاب القواعد الأساسية للغة العربية من الكتب التي جمعت قواعد النحو على طريقة مرضية يقول مؤلفه سيد أحمد الهاشمي ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم صرف الهمم نحو رب الأمم سبيل النجاح وسر الفلاح نحمدك اللهم أنت الفاعل المختار لكل مفعول من الكائنات والآثار ونشكرك على مزيد نعمك ومضاعف جودك وكرمك وما ذكر من هذه الأسماء فليس مرادا بها التسمية وإنما هي من باب الإعلام من باب الاخبار وهو أوسع من باب الوصف والوصف أوسع من باب التسمية فقوله أنت الفاعل المختار ليس من أسماء الله تبارك وتعالى الفاعل ولا المختار ولكنه يخبر عن ذلك وهذا جائز بلا حرج ونصلي ونسلم على سيدنا محمد مصدر الفضائل لأنه أتى بالوحي والوحي المعصوم مصدر الفضائل وعلى آله وأصحابه ومن نحى نحوهم من الأواخر والأوائل وبعد فهذا كتاب القواعد الأساسية للغه العربية نحوت فيه ترتيب الألفية لأنها عند كافة العلماء مرضيه وسرحت في أسفار النحو النظر وديت منها بالمبتدا والخبر وجمعت فيه لطائف التصريح وتحف الأشموني وتحقيقات الصبان ونطف الخضري وهذه من الكتب العظيمة في هذا العلم الذي عرض نفسه للكتابة فيه. وجمعت فيه لطائف التصريح وتحف الأشموني وتحقيقات الصبان ونطف الخضري ودقائق الرضي وبدائع المغني ومع هذا كله جمع إلى غزارة المادة سهولة المأخذ وإلى جودة الترتيب دقة العبارة وظرف الإشارة وإلى كثرة التمرينات حسن الاختيار لينتفع به المبتدئون ولا يستغني عنه المنتهون وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفع به الطلاب وأن يجعله عنده زلفى وحسن مآب ثم شرع في بيان تمهيد بين يدي ما سيأتي به من القواعد الأساسية للغة العربية فقال تمهيد علوم اللغة العربية عبارة عن اثني عشر علما، وهي مجموعة في قوله نحو وصرف عروض ثم قافية، وبعدها لغة قرض وانشاء خط بيان معان مع محاضرة. والاشتقاق لها الآداب أسماء وأفضل العلوم ما كان زينة وجمالا لأهلها وعونا على حسن أدائها وهو علم العربية الموصل إلى صواب النطق المقيم لزير اللسان الموجب للبراعة المنهج لسبل البيان بجودة الإبلاغ المؤدي إلى محمود الإفصاح وصدق العبارة عما تجنه النفوس ويكنه الضمير من كرائم المعاني وشرائفها وما الإنسان لولا اللسان وقد قيل المرء مخبوء تحت لسانه والإنسان شطران لسان وجنان لسان الفتاة نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم وقال عبد الحميد بن يحيى سمعت شعبة يقول تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل وعن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن العباس رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما الجمال في الرجل قال فصاحة لسانه وهذا مما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال عبد الملك بن مروان اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه وأوصى بعض العرب بنيه فقال يا بني أصلحوا ألسنتكم فإن الرجل تنوبه النائبة أي تنزل به الملمة وتحط عليه المصيبة فيتجمل فيها فيستعير من أخيه دابته ومن صديقه ثوبة ولا يجد من يعيره لسانه وعن نفط وعيه عن أحمد بن يحيى قال إما تريني واثوابي مقاربة ليست بخز ولا من حر كالتاني فإن في المجد هماتي وفي لغتي علوية ولساني غير لحاني وقال أبو هلال العسكري علم العربية على ما تسمع من خاص ما يحتاج إليه الإنسان لجماله في دنيا وكمال آلته في علوم دينه وعلى حسب تقدم العالم فيه وتأخره يكون رجحانه ونقصانه إذا ناظر أو صنف ومعلوم أن من يطلب الترسل وقرض الشعر وعمل الخطب والمقامات كان محتاجا لا محالة إلى التوسع في علوم اللغة العربية فعلوم اللغة العربية عبارة عن 12 علما وكلها باحثة عن اللفظ العربي من حيث ضبطه وتفسيره وتصويره وصياغته إفرادا وتركيبا والذي له حق التقدم من هذه العلوم المذكورة النحو إذ به يعرف صواب الكلام من خطأه ويستعان بواسطته على فهم سائر العلوم النحو يصلح من لسان الألكني والمرء تكرمه إذا لم يلحن وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها نفعا مقيم الألسني ومعلوم أن كل مشتغل بعلم يقرر أن العلم الذي هو مشتغل به هو سيد العلوم ومقدمها وليس هذا بمسلم لأحد إلا أن يكون دالاً على أصول الاعتقاد فعلم التوحيد هو المقدم من العلوم لأن كل علم إنما يشرف بشرف معلومة وعلم التوحيد يبحث فيما يجب لله تبارك وتعالى وما ينزه الله رب العالمين عن ويبحث عما يجب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الإيمان به وتعزيره وتوقيره فيبحث عن أصول الإيمان وهذا من أهم المهمات بل هو أهمها ولكن كل باحث ومشتغل بعلم يقرر أن العلم الذي يبحثه ويشتغل به هو المقدم على العلوم كلها النحو يصلح من لسان الألكن والمرء تكرمه إذا لم يلحن وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها نفعا مقيم الألسن وسبب وضع النحو مع أن النطق بالإعراب سجية العرب من غير تكلف فقد كانت العرب لعهد الجاهليه تنطق بالسليطة وتصوغ الفاظها بموجب قانون تراعيه من أنفسها ويتناوله الآفر عن الأول والصغير عن الكبير من غير أن تحتاج في ذلك إلى وضع قواعد صناعية فلما جاء الإسلام واختلطت العرب بالاعاجم عرض لالسنتها اللحن والفساد فاستدعى الحال إلى استنباط مقاييس من كلامهم يرجع إليها في ضبط ألفاظ اللغة وأول ما وضع في ذلك علم النحو وواضعه كما هو مشهور ابو الأسود الدؤلي من بني كنانة بأمر الإمام علي رضي الله عنه فهذا هو الشائع الذائع بين النحاة وإن كان ذلك في تفصيله لا يسلم فكان النطق بالاعراب سجية العرب من غير تكلف كما قيل ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فاعرب فإن العرب لما علت كلمتهم بالإسلام وانتشرت رايتهم في بلاد فارس والروم وفتحوا بلادهم واختلطوا بهم في المصاهرة والمعاملة والتجارة والتعليم دخل في لسانهم العربي المبين وصمة اللسان الأعجمي فخفضوا المرفوع ورفعوا المنصوب وما إلى ذلك من كثرة اللحن الشنيع حتى كاد أسلوب النطق العربي يتلاشى لأسباب كثيرة من ذلك ما نقل عن أبي الأسود الدؤلي أن ابنته رفعت وجهها إلى السماء وتأملت بهجة النجوم وحسنها ثم قالت ما أحسن السماء على صورة الاستفهام فقال لها أبو الأسود يا بنيته نجومها احسن السماء نجومها فقالت انما اردت التعجب فقال لها أقول ما احسن السماء وافتحي فاكي ومن ذلك ما سمعه ايضا ابو الاسود الدؤلي من قارئ يقرا قوله تعالى ان الله بريء من المشركين ورسوله بجر رسوله ففزع من ذلك أبو الأسود وخاف على نضره تلك اللغة من الذبول وعلى شبابها من الهرم وجمالها من التشويه وكاد ينتشر هذا الشبح المخيف مع أن ذلك كان في مبتداء الدولة العربية والقوم تزيد علاقاتهم كل يوم بالعجم فأدرك هذا علي رضي الله عنه وتلافى الأمر بأن وضع تقسيم الكلمة وأبواب ان وأخواتها والإضافة والإمالة والتعجب والاستفهام وغيرها وقال لابي الأسود الدؤلي أنح هذا النحو ومنه جاء اسم هذا الفن فأخذه أبو الأسود وزاد عليه ابوابا أخرى إلى أن حصل عنده ما فيه الكفاية وقد مر أن هذا لا يسلم أعني ما قيل من أن عليا رضي الله عنه وضع تقسيم الكلمة وأبواب إن وأخواتها وتكلم عن الإضافة والاماله والتعجب والاستفهام إلى غير ذلك فهذا مما لا يسلم مع أنه يكاد يكون مستقراً عند كل مشتغل بهذا العلم بل عند غير المشتغلين به أن ذلك كان كذلك ثم أخذه عن أبي الأسود نفر منهم ميمون الأقرن ثم خلفهم جماعة منهم أبو عمرو بن العلاء ثم بعدهم الخليل بن أحمد ثم سيبوي والكسائي ثم سار الناس فريقين بصري وكوفي فصاروا كذلك وما زالوا يتداولون ويحكمون تدوينه حتى الآن فجزاهم الله أحسن الجزاء للنحو لغة معان كثيرة وذلك كما هو معلوم داب العلماء عند النظر في العلوم فإنهم ينظرون في المصطلحات ويجعلون ما لها من المعاني اللغوية ظاهرة مكشوفه ثم يذكرون بعد ذلك المعنى الاصطلاحي ودائما تجد علاقه ما بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي النحو في اللغة له معان كثيرة أهمها القصد والجهة كنحوت نحو المسجد أي قصدت خصد المسجد ومن معاني النحو في اللغة المقدار كعندي نحو ألف دينار ومن معاني النحو في اللغة المثل والشبه كسعد نحو سعيد أي مثله أو شبهه فهذه بعض المعاني اللغوية لهذه الكلمة النحو وأما النحو في اصطلاح العلماء فهو قواعد يعرف بها أحوال آخر الكلمات العربية التي حصلت بتركيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما يتبعهما فالنحو عند علماء النحو في الاصطلاح هو قواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية التي حصلت بتركيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما يتبعهما ويرى جمهرة العلماء أن الصرف جزء من النحو لا علم مستقل بذاته وعلى هذا يقال النحو قواعد يعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها حين إفرادها وحين تركيبها فمعرفة صيغ الكلمات كما يقال اسم الفاعل من الثلاثي بزنة فاعل واسم المفعول من الثلاثي بزنة مفعول إلى غير ذلك ومعرفة أحوالها حين الإفراد كطريق التثنية والجمع والتصغير والنسب ومعرفة الأحوال حين التركيب كرفع الاسم إذا كان فاعلا ونصبه إذا كان مفعولا وجره إذا كان مضافا إليه إلى غير ذلك ويرى قوم أن النحو والصرف علمان مستقلان فيخصون النحو بالقواعد التي يعرف بها أحوال الكلمات العربية من إعراب وبناء ويخصون الصرف بالقواعد التي يعرف بها صيغ الكلمات المفردة وأحوالها مما ليس بإعراب ولا بناء وهذا هو المستقر عند علماء النحو أنهم يجعلون النحو والصرف علمين مستقلين فيخصون النحو بالقواعد التي يعرف بها أحوال الكلمات العربية من الإعراب ومن البناء ويخصون الصرف بالقواعد التي يعرف بها صيغ الكلمات المفردة وأحوالها مما ليس بإعراب ولا بناء فالنحو يبحث عن الكلمات وهي مركبة جملا فيبين ما يجب أن يكون عليه أواخرها من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو بقاء على حالة واحدة فأما البقاء على الحالة الواحدة فهو البناء وأما هذا التغير في الأواخر فهو الإعراب وأما الصرف فيبحث عن الكلمات وهي مفردة فيبين ما لأحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وما يطرأ عليها من التغييرات إذن النحو يبحث عن الكلمات وهي مركبة جملا فيبين ما يجب أن يكون عليه أواخر الكلمات من رفع أو نصب أو جر أو جزم، وهذا هو الإعراب أو بقاء على حالة واحدة وهو البناء وأما الصرف فيبحث عن الكلمات وهي مفردة فيبين مال أحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وما يطرع عليها من التغييرات. هذا الذي مر كله حول تعريف النحو في الاصطلاح وقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية التي حصلت بتركيب بعضها مع بعض من اعراب وبناء وما يتبعهم وبمراعاه تلك الأصول يحفظ اللسان عن الخطأ في النطق ويعصب القلم عن الزلل في الكتابة والتحرير ثم شرع المصنف غفر الله له في بيان تركيب الكلمات فقال الكلمات المستعملة في كل لغة تتكون من حروفها المفردة التي اعتبرت اساسا له، ومن ذلك لغتنا العربية فهي أصوات محتوية على بعض الحروف الهجائية وعددها تسعة وعشرون حرف من أول الهمزة إلى الياء، وأما اللغة فهي فعل لساني أو ألفاظ يأتي بها المتكلم. ليعرف غيره ما في نفسه من المقاصد والمعاني وللأمم كيفيات مخصوصة يخالف بعضها بعضا في التعبير عما في ضمائرهم ومن هؤلاء العرب الذين استنبط من مقاييس كلامهم قواعد النحو ثم شرع في بيان مقدمة في الكلمات وأنواعها فقال الكلمه هي اللفظ المفرد الدال على معنى لفظ مفرد عينه الواضع لمعنى بحيث متى ذكر ذلك اللفظ فهم منه المعنى الذي عينه له وفهمه منه هو دلالته عليه والمراد بالمفرد هنا ما يتلفظ به مرة واحدة وإن دل على متعدد كرجل ورجال فهذا مفرد بهذا المعنى لفظ مفرد عينه الواضع لمعنى بحيث متى ذكر ذلك اللفظ فهم منه المعنى الذي عين هو له وفهمه منه هو دلالته عليه فالكلمة لفظ مفرد دال على معنى وتطلق الكلمة اطلاقا لغويا مرادا بها الكلام نح لا إله إلا الله يقولون هذه كلمة التوحيد وهذه ليست بكلمة واحدة وإنما هي جملة ولكن الإطلاق اللغوي أوسع من الاطلاق الاصطلاحي فتطلق الكلمه اطلاقا لغويا ويراد بها الكلام كما تقول تكلم الخطيب اليوم بكلمة بليغه وانت تعني خطبه ربما امتدت على مدار الساعة ولكن تقول سمعنا منه اليوم كلمة بليغة فهذا إطلاق اللغوي وأما بالمعنى الاصطلاحي فالكلمة هي اللفظ المفرد الدال على معنى بالاستقراء وتتبع مفردات اللغة وجد أن أنواع الكلمة ثلاثة اسم وفعل وحرف بعض الناس ينكر على أهل السنة تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع فينكرون على أهل السنة قولهم التوحيد ثلاثة أنواع هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ويقولون هذه بدعه وليس الأمر كذلك وإنما بالاستقراء وجد أن ذلك ينقسم على ثلاثة أقسام كما أن الباحثين في العربية لما نظروا في الكلام العربي من منظوم ومنثور وتتبعوا ذلك تتبعا بالاستقراء التام وجدوا أن الكلام العربي لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة بالاستقراء وتتبع مفردات اللغة وجد أن أنواع الكلمة ثلاثة اسم وفعل وحرف وذلك لأن من انواع الكلمه ما يصح أن يكون ركنا للاسناد وهذا منه ما يصح ان يسند ويسند اليه باعتبار دلالته على الحدث والذات معا او الذات فقط وهو الاسم نحو سليم وفاهم ومن هنا يتبين لك أن الاسم هو الركن للكلام به يقوم وعليه يعتمد لأنه لا ينعقد بدونه ولذلك علم الله رب العالمين آدم الأسماء كلها وكذلك تجد الطفل عندما يبدأ في النطق يأتي بالأسماء لا يأتي بالأفعال بدأ فاذا تبين لنا أن الاسم هو الركن للكلام به يقوم وعليه يعتمد لأنه لا ينعقد بدونه ومنهما يصح أن يسند فقط باعتبار دلالته على الحدث دون الذات وهو الفعل فهم ويفهم وافهم ومنهما لا يصح أن يكون ركنا للإسناد لخلوه من ذلك وهو الحرف فإنه رابط بين الاسم والفعل فالحرف لا يسند ولا يسند إليه وبهذا يتبين لنا انحصار الكلمة في هذه الأقسام الثلاث ودليل الحصر أن الواقع ثلاث ذات وحدث ورابطة للحدث بالذات حدث تقول مثلا. أكل فلان فهذا الأكل حدث وأما الماكول فهو ذات والآكل ذات أيضا وربط الحدث بالذات إنما يكون بواسطة الحرف الذات الاسم الحدث الفعل الرابطة الحرف ولا يختص الحصار الكلمات في الأنواع الثلاثة بلغة العرب لأن لانحصار عقلي والأمور العقلية لا تختلف باختلاف اللغات فسائر اللغات كذلك الكلمات فيها إما تدل على ذات أو على حدث أو على رابط بين الذات والحدث وهذا أمر عقلي والأمور العقلية لا تختلف باختلاف اللغات فبلست وتتبع مفردات اللغة وجد أن أنواع الكلمة ثلاثة اسم وفعل وحرف ومن هذه الأنواع الثلاثه يتركب الكلام والكلم ونحوهما الكلمة كما مر لفظ موضوع لمعنى مفرد هذا ما عرف الكلمه به ابن عقيل فيشتمل تعريفه للكلمات على ثلاث صفات هي اللفظ والموضوع لمعنى والمفرد فالكلمه لفظ موضوع لمعنى مفرد اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء سواء أكان له معنى أم لم يكن فهو يطلق على الإيمان وعلى السعادة كما يطلق على ما لا معنى له مثل حنكثة وكذلك المتحفلص فهذا لا معنى له فيطلق على ما له معنى وعلى ما لا معنى له الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء لفظ سواء أفاد معنا أم لم يفد الموضوع لمعنى فلا تطلق الكلمة إذن على ما لا معنى له من الألفاظ وهو ما يسمى بالهراء اللغوي وأما المفرد فيقصد به من الألفاظ ما لا يدل جزءه على جزء معناه المفرد يقصد به من الألفاظ ما لا يدل جزءه على جزء معناه مثلا كلمة أمن مكونة من ثلاثة حروف هي الهمزة والميم والنون كل حرف من هذه الأحرف الثلاثة لا يدل على معنى الأم الذي يفهم من الحروف مجتمعة كما لا يدل كل حرف على جزء من هذا المعنى فكلمة أمن لو أخذت الهمزة جانبا لا تدل على جزء المعنى وكذلك الميم، وكذلك النون فالمفرد يقصد به من الألفاظ ما لا يدل جزءه على جزء معنى ما لا يدل جزءه على جزء معنى فأنت إذا أخذت هذه الكلمة وهي مكونة من ثلاثة أحرف الهمزة والميم والنون كل حرف من هذه الثلاثة لا يدل على معنى الكلمة الذي يفهم من الحروف مجتمعة كما لا يدل كل حرف على جزء من هذا المعنى ويندرج تحت مصطلح الكلمة الأسماء والأفعال والحروف فهذا هو المقصود بالكلمه لدى الكلمه الكلمة يلفظ الموضوع لمعنى مفرد ولكن الكلمة في اللغة تستعمل كثيرا بمعنى الكلام فيؤتى بها ويراد بها كلام كثير جملة أو عبارة أو بيت شعريا أو خطبة كاملة فإن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم عن العاصي قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها فهذا الذي قال جملة وليست بكلمة بالمعنى النحوي فإذا تستعمل الكلمة في اللغة كثيرا مرادا بها كلام كثير تقول كلمة الشهادة وتقصد بها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول استمعنا واستمتعنا في الندوة بكلمة فلان ويقصد بذلك خطبة كاملة وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوا من ذلك فقال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل فهذه أصدق كلمة قالها شاعر كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والكلمة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي الا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محاله زائل لفظ الجلاله في قول لبيد رضي الله عنه ما خلا الله مفعول به لفعل الاستثناء خلا الا كل شيء ما خلا الله باطل كل شيء باطل فكل شيء مبتدا وباطل خبر وأما لفظ الجلالة فمفعول به لفعل الاستثناء خلا لا محالة لا النافية للجنس واسمها والخبر محذوف وزائل خبر كل نعيم وكل نعيم زائل لا محالة فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشطر من البيت كلمة بالمعنى اللغوي أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد على كل شيء ما خل الله باطل نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه لغتنا الخالدة لغتنا الخالدة إن اللغة العربية من الدين وتعلمها فرد واجب على المسلمين يرفع الله قدر من دافع عنها ويعلي شأن من علمها بها يفهم كتاب الله عز وجل وعن طريقها تفقه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم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 أبو عبد الله محمد ابن سعيد رسلان حفظه الله تعالى وذلك في برنامج لغتنا الخالدة